عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير ولا تنبين أوفوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم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 أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحريم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الى ما نهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب وَلْيَقُولَ قَوْمٌ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَنَّكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ مُودٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ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 ألا بُعْدَ الْمَدِينَةِ كَمَا بَعِدَ الثَّمُودُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَأِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ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 يدعون من دون الله من دون الله من شيء إلا لما جاء أمر ربك وما زادهم غير تتبية وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرا وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن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 فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق قالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود فلا تك في مرية مما يعبدها وَإِنَّ لَمُؤْفِيهِمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من أوليانكم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفا النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.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 هم مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده ولا ينزلون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلق قوم وتمت كلمه ربك لاملا ان نجنم من الجنه والن ساجمع وَكُلٌّ نَّقَصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَّا ثَبَتَ بِهِ فُؤَادُكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمِلُوا عَلَىٰ مَا كَانَتْ يَدَاهُمْ إِنَّهُمْ عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مَنْتَظِرُونَ ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه فاعبدوه وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون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 إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر والشمس رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدود وكذلك يجتبك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على آبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم.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 قالوا لئن أكنه الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعون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 وجاءوا على قميصه بد من كذبة، قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدل أدل. قال يا بشر هذا غلام واسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعك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 وَاسْتَبَقَ البَابَ وَقَدَّت قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَا سَيِّدَهَا لَدَ البَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَفْسِي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 إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهم أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت, وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرَهُ وَقَطَعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَاذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِينَ لُمْتَنَنِي فِيهِ ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره لا يسجن ولا يكون من الصاغرين قال رب السجن وأحب إليه مما يدعونني إليه قال رب السجن وأحب إلي إليه مما يدعونني إليه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 صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم اللّه الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء أنسميتهم أنتم وأباؤكم سميتهم أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان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 وضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي غن أنه ناجم منه مذكري عند ربك فإن ساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم من الرؤيا تعبرون قالوا أضغات أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين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 لعلّي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سن بريء إلا قريلة إلا قريلة مما تأكلون.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 وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألهما بال النسوة التي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشر الله ما علمنا عليه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 قال جعلني على خزائن الأرض إني حفظ علم وكذلك مكن لي يوسف في الأرض يتبوء منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من شاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ